صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِمْ ولا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 وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أنشكر لِي ولوالديك إلي الْمَصِيرُ المصير عَلَى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 وقصد في مشئك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت وَاللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِنُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ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 هو محسن فقد استمسك بالعرغة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل